أصل الأرض منهم وعذنا كتابهم بل كذبوا بالحق لَمْ نَجَّأَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَوْضُرُوا إلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بنيناها كَيْفَ بنيناها وَلِأَرْضٍ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَتْنَا وَأَلْبَتْنَا فِيهَا مِنْكُلِ زَوْجِهِ بَهِيجٌ تَبِصِرَةٌ وَبِكْرَانٌ لِكُلِّ عَبْدٍ نُنِيبُ مِنَ السَّمَاءِ 129. به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود 112. وعاد وفرعون وإخوان نوط 113. وأصحاب الأيكة وقوم تربع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 110. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 112. إذ يتلقى المتلق عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد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 قال لا تختصوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل وتقول هل من مزيد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 118. غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 112. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم فيها ولدينا مزيد. وكم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 جبار، فذكر بالقرآن من يخاف عين.